ورات عيوننا ورات عيوننا يلي تعبها واشتقول الناس ما اول يلي تعبها الناس هذي بنت فحل الفحول هذه بنت زهرة الفتول هذه صعيبة بالوصول هذي الدهر منها خجل زينب تعدد بالوصف زينب بعد ما تنعرف زينب قوية بكل ظرف زينب ما يوصفها حرف زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى zenab bilko zenab في ما وليد هانشي بجوهرة رب الحمين بحبها بالوري واللي مخالف خالد ما في هي المشه الحسين الحسن وتكملت دنيا ودي قالت رساله للعين ذكرنا يا الطاغيم زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى والرسول ورت عيونها ورت عيونها يلي تحتها وجه تكون الاسم المنون الاسم المنون زينها ريحانة بد ريحانة على علشانك هي ركن من اركانك عالم لا معلمة تحب حسين وتخدمه وديني اللي تفهمها تعلي المعاد وبيعمه زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى, زينب الكبرى, زينب الكبرى الناس منونا الناس منونا سنه بالقومه سنه بالقومه سنه بالقومه وهي بعد نقطت وصل للدين حتى يكتم وهي بعد صارت امل وهي ترى خير العمل للا زهد سيدتي وانتم في الدنيا منيتي وانتم في حجري قالتي بكم اتمسك عروتي زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى زينب الكبرى نور <مزح> <بالكبرى مزح> <مزح> الناس, ممنونة الناس ممنونة يا مرحبا يا مدره عد القمر واللي سره اوعد لي ما باعوا شرا او كثر زنزن ما درى خلنا نصلي كالمطر والقايب واللي ما حضر الجدها خير البشر في حبهم يحلى السهر في حبهم يحلى في حبهم يحلى السهر زينب الكبرى زينب الكبرى, زينب الكبرى le <laughs> compara